الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى ادم وصحبه ادم وقال سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى جواب قال الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومؤمنا عليه وقال تعالى وما كان من خائر ولكن تصديق الذي بين يديه وتوصيك تأتي أغفى فيه من رب العالمين وقال تعالى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتوصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون قال ان تسي مهينا مؤتمنا وشاهدا على ما قبله من الكتب ومصدقا لها لان يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف وتفجير وتغيير ويحكم عليها بالنسخ او التقرير ولهذا يخضع له كل متمسك بالكتب القديمه مما لم ينقلب على عقبيه كما قال تبارك وتعالى الذين اتيناهم الكتاب من قبلهم هم به يؤمنون والا يتنعني القانون امنا به انه الحق من ربنا ان كنا من قبل مسلمين وغير ذلك لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان معنى الايمان بكتب الله عز وجل وانتهى الى القول بان من جملته الايمان بان القران ناسق لما سلفه من الكتب عقد اسئله تتعلق بالقران الكريم لا تخرج عن اندراجها في الايمان بكتب الله عز وجل بل هي لاحقه بهذا الركن تابعه له متعلقه باعظم كتب الله وهو القران وابتدا هذه الاسئله بقوله ما منزله القران من الكتب المتقدمه ثم لم يجب المصنف عنه بكلام من قبل نفسه بل اورد الايات الداله على ما يبين منزله القران وهذا من ابلغ الجواب فانما استغني فيه بجواب خطاب الشريعه فايراده اكمل فالخطاب المذكور في الكتاب والسنه اكمل من غيره وينبغي للمفتي والمعلم وغيرهما ان يلتزموه قدر الوسع كما ذكر ذلك ابن القيم في اخر اعلام الموقعين وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى ايات تبين منزله القران الكريم وهؤلاء الآيات وما في معناها تدل على عظمه القران وانه اجل كتب الله التي انزلها على رسله فلم ينزل الله عز وجل شيئا من الكتب أعظم من القرآن الكريم، والآيات التي أوردها المصنف تبين أن القرآن الكريم تحقق بصفتين عظيمتين أولاهما تصديقه الكتب المتقدمة والثانيه هيمنته عليها فاما تصديقه الكتب المتقدمه فمعناه أن ما فيه مصدق للكتب السابقه المنزله على الانبياء لا يخرج عنها كما قال تعالى مصدقا لما بين يديه وقال ولكن تصديق الذي بين يديه وأما حيمنته عليها فهو كونه شاهدا على تلك الكتب مستوليا عليها لعلوه بكونه ناسفا وهي منسوخة. بكونه ناسخا وهي منسوخه مع ما جعل الله عز وجل له من انواع الكمال فهو صدق في الاخبار عدل في الاحكام واذا كان هذا وصف القران بالنسبه الى ما تقدمه من الكتب انه يعلوها ويهيمن عليها فان علوه وهيمنته كلام غير الله عز وجل اولى واحرى فان العظه بالقران والانتفاع بعلوم اعظم من الاستعاض والانتفاع بعلوم منقودة من كلام الخلق والمرء يجد للقران الكريم سلطانا على النفوس وهيبه تلامس القلوب ووقع هذا من جماعه لا يعون الخطاب العربي ولا يعرفون القران عرضت عليهم ايات من القران الكريم فسمعوها فعجبوا منها اشد العجب وكانت سبب إسلام بعضه وقد ذكر أن رجلاً كافراً من النصارى صحب رماعة من أهل الإسلام في رحلة في سفينة وكانت الرحلات المتقدمة يقول أمدها فقام بعض الناس في هذه السفينة وذكر الناس وخفب فيهم وكان يمزج تذكيره بشيء من آيات الكتاب فلما طرغ بعد ذلك ورجع إلى رحله من تلك السفينة ومحل اقامته جاءه هذا الرجل فسأله عن بعض الكلام الذي يعرض في كلامه وأنه لا يكون له صفة كلامه كلام من هذا؟ فقال هذا كلام الله سبحانه وتعالى، ومن طهر قلبه وكم ليقينه رسخ هذا الأمر في قلبه رسوخا لا يزول بالكليه، فعظم إقباله على القرآن ونهجه وانتفاعه به لوفاء القرآن الكريم بكل شيء، وتقدم من تلازمي. إمام الدعوة رحمه الله تعالى في كتاب فضل الاسلام باب الاستغناء بالكتاب عن كل ما سواه الاستغناء بالقران عن كل شيء ومما ينبغي ان يعلمه طلاب العلم ان الاستغناء بالقران الكريم في طلب العلم يفتح لهم به العلوم النافعه ويتضح بالنظر في اياته مشكلات المسائل لكنه يحتاج الى قوه اقبال عليه وصدق معرفه في محبته ولا ينبغي ان يظهر طالب العلم القران الكريم قراءه وحفظا وتدبرا وعملا حتى يقيم علمه ومن لا يكن له نصيب من ذلك فان علمه ناقص وان حفظ ما حفظ من المتون وان وعى ما وعى من كلام الناس فان كلام الله سبحانه وتعالى من تدبره بقلب صادق في مشكله من مشكلات المسائل اتضحت له المساله جليه لا يستريب منها وغيره يبقى تشككا مترددا في معرفة وجه المسألة ومر ظاهر من هذا بحمد الله وسابق قضله وسابق فتحه في جملة من المسكلات التي تنحل بايه من كتاب الله سبحانه وتعالى وهذا الأمر العظيم في الانتفاع بالقرآن وجده من صدق ممن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب الذين لما سمعوا القرآن قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا وقال الله تعالى في وصفهم ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق وفيض الدمع إنما هو أثر ما وجدوه في قلوبهم والمقصود المطلوب هو ما يوجد في القلوب من الخشوع والانكسار والاقبال على الله عز وجل وأما فيض الدمع واصعرار البدن فهي تابعه له وليست هي المطلوبه اصلا نعم سؤال ما الذي يجب التزامه في حق القران على جميع الامه جواب هو اتباعه طاهرا والتمسك به والقيام بحقه قال الله تعالى وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوا واتقوا لعلكم ترحمون وقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء وقال تعالى والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وهي عامة في كل كتاب والآيات في ذلك كثيرة وعوصى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله فقال فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به وفي حديث علي مرفوعا انها ستكون فتن قلت ما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله وذكر الحديث أولد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بالقرآن الكريم فقال من الذي يجب انتزامه في حق القرآن على جميع الأمة ثم أجاب عنه بقوله هو اتباعه ظاهرا وبعضنا وهو الذي جاء الأمر به في قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه ويندرج في هذا الاتباع التمسك بالقران والقيام بحقه الذي امرنا به في القران ان نتبعه متمسكين به قائمين بحقه ومن اساس التصرف القراني ان الله سبحانه وتعالى لم يامر باتباع القران في ايه الانعام بل قدم قبل الأمر ما يدل على علو رتبته وعظيم شانه فقالوا هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، وعدل عن قول أنزلناه فاتبعوه، بل بينا قدره لتتعلق النفوس به وتعتني باتباعه فهو كتاب مبارك أي له بركة والبركة الخير كثير. فخير القرآن كثير لا ينقطع وقال تعالى اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء وقال والذين ينوسفون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإراد هذا الفعل مضاعفا للإشارة إلى قوة التعلق به فقولك مسك للكتاب ابلغ من قولك امسك للكتاب لما به من تضعيف الفعل الدال على تقويه اخذه وذكر الله عز وجل اقامه الصلاه بعد ذكره لانها اجل اعمال المتبعين للكتاب الممسكين به فإن أجل أعمالهم الظاهرة البدنية هو إقامة الصلاة ثم ذكر أن الأحاديث في ذلك عده منها وصيته صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن ارقم في صحيح مسلم فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به وفي حديث عني عند الترمذي إنها ستكون في تنقذ من المخرج منها وصلاة قال كزار لله الحديث الطويل المشهور وهو حديث ضعيف والايات والاحاديث المذكوره وما في معناها تجل على وجوب اتباع القران ظاهرا وباطنا وان الخير والفلاح كله في القران نعم صلى الله الرحيم. سؤال ما معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه, بحقه. جواب في الطوة لاوته والقيام به اناء آل الليل والنهار وتدبر آياته وإحلال حلاله وتحريم خرامه والقياد لأوامره والسجار بزواجره والاعتبار بأمثاله والاتعاد بقصصه والعمل محكمه والتسليم بمتشابه والوقوف عند حدوده والدفع لتحريف الغالين والانتحال المضطي والنصيحة له بكل معاليها والدعوة إلى ذلك على بصيره أورة المصنف رحمه الله تعالى كتاء سؤالا آخر من الأسئلة المتعلقة بالقرآن فقال ما معنى التمسك بالكتاب أي بالقرآن والقيام بحقه ثم ذكر كلاما انشاه في ذلك فقال معددا وجوه ذلك حفظه وتلاوته والقيام به أناء الليل والنهار إلى آخره والتمسك بالكتاب والقيام بحقه يعود إلى الاصل المتقدم المأمور به وهو اتباع الكتاب واتباع الكتاب له درجتان الدرجة الأولى فرض كحفظ الفاتحة وايضا والإيمان به والإيمان به يعني معطوهك حفظ الفاتحة والإيمان به والعمل به والتحاكم إليه كل هذه ايش؟ ضبط والثاني درجة نافلة درجة نافلة إيش حفظ ما زاد عن الفاتحة لحفظ ما زاد عن الفاتحة طيب بعدين ونوقف مما اختص بفضيلة لأن حفظ فرعا كله فارتفال لكن حفظ ما زاد عن مختص بفضيلة مثل إيش؟ آية الكرسي والمعوذتين وغير ذلك ولذلك فإن من وعى الشرع علم أن من كبر سنه وتأخر في القران القرآن فأولى ما يبدأ به بعد الفاتحة الآيات والسور التي لها فضيلة خاصة فهي التي ينبغي أن يحمل نفسه عليها كان يحفظ آية الكرسي وصورة الملك والايتين من اخر سوره البقره وهلم جرا ومثل لا خلاص اثنين اصل صنع كان صح لا لا غير الحفظ لا اثنين من الحفظ لان بمثال مثال اخر على النافي هذا وتلاوته هو تلاوته وتلاوته تلاوة القران نافله التداوي به التداوي به هذه من جمله النوافل التي يتعلق باتباع اتباع القران وهو التمسك بالكتاب والقيام بحقه ورد العلم إلى أصوله اولى من إرساله بفضوله فإن هذا الكلام الذي ذكره الشيخ يتسلسل بتعدد الأنواع لكن رد العلم إلى الأصول الذي تضبطه أولى فتعرف أن العبد مأمور باتباع القرآن ثم تعرف أن الذي أمرنا باتباعه منه على درجتين كتاهما جرجة طوض والثاني جرجة نافلة طيب للفائدة من بركات القرآن نحن لك في المشكلات قال الشيخ والقيام به اناء الليل والنهار ذكر الله عز وجل في آية من آيات كتابه حال بعض أهل الكتاب ممن يتلون كتاب الله سبحانه وتعالى في هذه الأوقات فقال من أهل الكتاب امه قائمه يدلون ايات الله اناء الليل واطراف النهار ايش قال اناء الليل واطراف أن اناء الليل ما في انها ايه الحمراء في من أهل الكتاب امه قائمه يدلون ايات الله هنا الليل وهم السدود هذه الفائده في تدبر القران يا اخوان قال لي مره الشيخ بدر رحمه الله تعالى خذ هذا وأعطاني كتاب عند التفسير للعلامه احمد شاكر رحمه الله واراني فائده ملحقه في اخره دو كلام الشيخ احمد شاكر انه قال لا ينبغي تسمية فواصل الكلام الوارد في كتب اهل الكتاب بايه فمن عزى الى الاصحاح الثاني والاصحاح الثالث او انجيل متى او غيرها كما يقع في الكتب التي الاعتقاد فلا ينبغي ان يقول الايه رقم كذا من انجيل برنابه او انجيل متى او غير ذلك هذا معنى كلام أحمد شاكر رحمه الله استحسنه الشيخ فترة وهذه الآية نص في أن فواصل الكتب السابقة تسمى أيضا إيش آيات قال يتلون آيات الله من أهل الكتاب يعني هم يتلون كتابهم المنزل عليهم ففواصل التوراة والإنجيل تسمى آيات كما تسمى فواصل القرآن الكريم ومن تدبر القرآن الكريم ونظر فيه بعين البحث تفجرت له ينابيع العلوم في أنواع المنطوق والمفهوم وهذا آخر البيان لهذه